الهاتف وأهل الدار، وإذا تأملت البقاع رأيتها تشق ى كما تشق الرجال وتسعد سعيد ذلك البيت الذي تحت قوابة راع عاقل بصير غير فضل ولا غليظ ولا صخاب م و ف ق ب ح ص ن ل التدبير وضبط الأهل بالزوجة و و ل د ومن تحت رعايته في ظل الشرع المطهر وكان من تدبيره في الهاتف أن المرأة لا ترفع يد الهاتف. وفي الدار رجل من أهلها، وأن الأهل محجوبون عفمو للاتصال، وقد لقنهم آداب الهاتف، ولش أولاده على ذلك، فأصبح لديهم من الأدب الموروث، ومسكين صاحب البيت ا ل م س ب و ح هاتفه في الدار مبثوث، واقع في كف كل لاقط من ب د ي ل ة وبلات، وكبار وصغار، إذا دق جرس الهاتف ل ق ط ه أكثر بالواحد، وإذا كلبت المرأة المهاتف استرسلت معه كأنما تهاتف والدها بعد غيبة طويلة ف ي ا ل ل ه كم يقع في الدار من شرار ف ا ل ل ه م لطفك و س ت ر ك يا كريم يا رحمن يا رحيم و ا ل م و ف ق من إذا ذكر تذكر وإذا ب ص ر ر تبصر